تؤتي أكلها كل عين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيسة كشجرة خبيسة اجتست مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارْ غُسْنِ بِطَوَّلُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ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 للقرار وجعلوا لله ان ذا الذي يضل عن سبيله قلتمتعوا فان مصيركم الى النار اول عبادي الذين امنوا يقيموا ولا تونفقوا مما رزقناهم سرا وعانيه وينفقون مما رزقناهم سرا وعانيه من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلد الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من السماء ثَمَّرَاتِ الرِّزْقِ لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَتَخَرَّ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ